المؤمنون يشفعون الله ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عزاب لما المؤمنين يدخلوا الجنة ويقعدوا مع بعض كده يجتمعوا في الجنة يقولوا, يقولوا أمال فلان فين كان بيقعد معانا في الدنيا أخذ به إلى أمه الهاوية فيقولون هيا نشفع له عند ربنا فيقولون رب فلان كم معانا شفعنا فيه فيشفعهم الله فيه فيخرجونه من النار ويدخلوا معهم الجنة تعالوا تعالوا نتواصع إنكم لو دخلتوا الجنة وملأتونيش اسألوا علي قولوا يا رب دا نفعنا يوم بكلمة فهاتوا معنا تعالوا نتواصع كل واحد يقول زوجته والولاده والأحبابه والأصحابه إبقوا فتقروني في الجنة وشفعوا لي آه ينفع آه ينفعهم بنص الحديث أن المؤمن هيشفع هيشفع أن يطلع حد من النار